غير المغضوب عليهم و ع ل ى الضالين والسماء والطارق وما أ د ر ا ك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان منا خلق خلق من ماء دافق